وكان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميم حميما.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 الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائم والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم 11. إن عذاب ربهم غير مأمون 12. والذين هم لفروجهم حافظون 13. إلا على أزوارهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء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 الناس مكرمون، فما للذين كفروك بل كمحيين عن اليمين وعن الشمال عزيز. أيضُمَعُ كل أمرٍ منهم أيُد خلق جنة نعيم، كلا إن خلقناهم. ما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسكوكين فذرهم يفودوا ويلعبوا حتى